اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أهلنار هم في ذا خالدون ألم تر إلى الذي حاج कोको بها من المغرب فههت الذي كفر والله إذا قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال لنبيت تو يمن اوبض اووم قال لنبيت تو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 والظر الى حمارك ولنجار لك يا تريلنا كي والله الظر الى عظامك كيف نمشزها ثم نكسوها Pa-dam!